راقص السجاد نايل عين ابو السجاد نايل عين يا عدو سلم عنه وصلرك اعتيال في الميلاد فرحانين أبو السجان في الميلاد فرحانين أبو السجان في الجد يا قمر شو تشوف العيون نور حسين قدس ضوى للكون البس من ضياء ثوك اللون صلي عن نبي ويلي صلون من نور العرش نور تلاله من جد النبي حسن وكماله من نور العرش نور تلاله يتجنن بحسن الكمال وعارف علم ابو الحسن أبو, ابو السجاد هاي العين وعارف علم ابو الحسن ابو السجاد هاي السجاد هاي العين الدين ابو السجاد هاي السجاد هاي السجاد ينثبت اصول الدين ابو السجاد هاي يا قمره هذا هو احسين سلم عن ابو صل ركعتين اسجد يا قمره هذا هو احسين سلم عن ابو صل ركعتين فرحانين ابو السجاد هاي العين تكح حاله واملاك السمى بهبة نظر جبريل الذي اعلن البشر حنال النبو كرحة الزهرة فرحت لالحسين قلب وعيون يا محل الفرح ويا اللي حبه فرحت لالحسين قلب وعيون يا محلى الفرح ويا اللي حبه لك متعنين ابو السجاد زوار العين قد مت وصول الدين ابو السجاد نايل عين ابو السجاد نايل يا عمر هذا ابو, أبو حسين سلم على ابو صل ركعتين فرحاني نابو السجاة الميلاد فرحاني نابو السجاة مورد غصن من شجرة محمد علي طير الشفاعة اليوم غرد في الكوكب حسيني لحن انشت بحسين الشفاعة الباري جسد افرح يا المحبون شده ناشيت عيدي اليوم أجمل وحلك العيد حفو رحيا المرحب واشكدانا الشهيد اليوم أجمل وحلك العيد جن وإنس فرحانين أبو السجاد حوال العلم فرحانين أبو السجاد السجاد هاي العين ابو السجاد هاي العين يمتث السجاد هاي وصول الدين ابو السجاد اسجد يا قد هذا هو احسن سلم عنا ابو صل ركعتين اسجد يا قد هذا هو احسن سلم عنا وصل لك عتي بالميلات فرحانين ابو السجاد هاي فرحانين ابو السجاد هاي العاده نور الكون ونور يا نهج درب السلام سيال شرف لنا شرفنا كرامه صارف كل جالو شوق وغرام حبه كل جالو باني لكعبه حب المي من عطش نشربه حبه كل جالو باني لكعبه ابو الماي على العهد ماشيين ابو كنا على العهد ماشيين ابو السجاد السجاد نايل عين ابو السجاد, العين أبو السجاد هاي العين ينثبت وصول الدين ابو السجاد حاجة. هاي العين ابو هذا ابو, أبو حاجة. حاجة. سلم عن ابو صل توصل لك عتي بالمينا فرحانين ابو السجا هاي فرحاني نأخو السجار فوه عالمدينة ويرجس الطور وبمكة يشع من ضلعة النور وتفوح من عند العطور ورضوان بجنان يبارك الحور حور العين نشرت عطر فوح خشة ياسمين وورق الداح حور العين نشرت عطر فوح يا تياس منو ورقتها السبعت صيح والارض ين السجاد هاي السجاد هاي العلى السجاد نايل عين ابو السجاد هاي العلى يا شباب اتلات سلم على ابو صلي ركعتين يا يا عمر هذا ابو حسين